ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل وأخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشَقَرَ رَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُمُ الْهُدَى لَيَضُرُّ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ وَلَا تُبَاطِلُ أَعْمَالَكُمْ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فليغفر الله لهم فلا تهنو وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم وليت ركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضانكم